السادس 76 وان كادوا ليستفزونك من الاذى ليخرجوك منها واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا ولقد اوشك الكفار ان يزعجوك بعداوتهم اياك ليخرجوك من مدنتك لكن منعهم الله من اخراجك حتى هاجرت بأمر ربك ولو أخرجوك لم يبق بعد إخراجك إلا زمن يسيرا ربنا يقول إن كاد ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها بمعنى لقد قارب هؤلاء المشركون أن يزعجوك ويستخفوك من مكتة بكثرة إيقاع الأذى بك ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أي ولو اخرجك قومك من مكة فلن يبقوا فيها بعدك إلا قليلا حتى يهلكهم الله بعذاب عاجل يقول البقاع في هذا المقام مبينا طريقة أهل الضلال في محاربة أهل الحق في كل زمان ومكان في هذه الآية بيان لكون الجاهل لا يزال ينصب للعالم الحبائلة ويطلب له الغوائل فيعود ذلك عليه بالوبال في الحال والمأل ولذلك الشر إنما يضر أهله والمؤمن مامور بالصبر والعبادة والتوكل على الله تعالى وهذه الآية الكريمة فيها إيماء إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة وأن مخرجيه أي المتسببين في فروجه لا يلبثون بعده بمكة إلا قليلا وفي هذه الآية الكريمة أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظمها فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم ولنتأمل جمال دلالات كلمات القرآن فالتعريف في الأرض تعريف العهد أي من أرضك وهي متع وقوله ليخرجوك تعليل للاستفزاز أي استفزادا لقصد الإخراج والمراد بالإخراج مفارقة المكان دون رجوع وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاد لأن الاستفزاد أعم من الإخراج وكم من الناس من ظلم وصار لا يستطيع أن يعود إلى أرضه التي ولد فيها ونشأ فيها وترعرع فيها وشار واشتهل ثم يقضي خريفة عمره بعيدا عن أهله فأولئك الذين ظلموه حتى هجروه ينالهم من الله تعالى العذاب الشديد الآية السابعة والسرعون سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ذلكم الحكم بعدم بقائهم بعدك الا زمنا يسيرا سنة الله المطلد في الرسل من قبلك وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا بل ستجدها ثابتة مضطردة إذن ربنا جل جلاله يقول سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا أي لو أخرجك الكفار ومحمد من مكة فلن يلبثوا فيها إلا قليلا حتى نهلكهم بعذابنا كما هي عادتنا في إهلاك الأمم الكافره التي أرسلنا إليهم رسلا من قبلك فأذوهم وأخرجوهم من بلادهم ولا تجد لسنتنا تحويلا أي ولا تجد يا محمد تغييرا عما جرت به عادتنا ولا يقدر أحد على تغييرها. وقد بين ابن عاشور الحكمة في هذه السنة، فقال: وإنما سن الله هذه السنة لرسوله لأن تآمر الأقوام على إخراجهم يستدعي حكمة الله تعالى لأن تتعلق إرادته بأمره إياهم بالهجرة، لئلا يبقوا مرموقين. بعين الغضاغة بين قومهم وأجوارهم إذن هذا من رحمة الله تعالى أن الإنسان قد يحرم من بعض النعم وفي ذلك رحمة من الذات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له بهذا كما أفرد البخاري في صحيحه لرقم وثلاثين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت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 فلما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هم ابنتان يعني عائشه واسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج قال الصحبه يا رسول الله قال الصحبه قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما قال قد اخذتها بالثمن وتأمل إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل العفة التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم حينما يتعلم ويعلم يبذل لله ولوجه الله تعالى لا لأجل أن ينال لعاعة من هذه الدنيا وللأجل تامل أن الصديق قد جعل أهل بيته على خدمة الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ماله ونفسه في دين الله وفي بث العلم والدعوة فقال بالثمن، ثمن وهذا ينبغي على الإنسان أن يكون عفيفا غاية العفه ينبغي على الإنسان أن يكون عفيفا غاية العفاء وينبغي على الإنسان أن يبذل في هذا الدين لا يتعلم الدين لأجل أن هذا المال إنما يتعلم ليعمل ويعلم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 ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل وتشمل المغرب والعشاء وأقم الصلاة وأقم صلاة الفجر واطل القراءه فيها فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهر وتأمل في هذه الآية الكريمة من الأحجام الجليلة والمعاني الوفيره أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي أدس الصلوات المكتوبات على وجه التمام بجميع أركانها وشروطها وسننها في أوقاتها من ميل الشمس للزوال فيدخل في ذلك صلاتاء الظهر والعصر وقد جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهريتان والليليتان لأجل أمر ما بإعتبار أنهما يجمعان عند السفر وعند العدر إذن تأويل الآية الكريمة أدّي الصلوات المكتوبات على وجه التمام بالأركان والشروط والسنن من ميل الشمس للزوال فيدخل في ذلك صلاتها الظهر والعصر إلى اقبال الليل واجتماعه ويدخل في ذلك صلاتها المغرب والشهر كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قال وقرآن الفجر أي وأقم صلاة الفجر ولذلك روى أبو برز الأسلامي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة يعني إلى المئة آية وعن جابر بن سمره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا وذلك ينبغي تخصيص صلاة الفجر بشيء من الطول إن قرآن الفجر كان مشهودا أي إن صلاة الفجر محضورة تشهدها ملائكه الليل وملائكه النهار إذن يشهد ملائكه الليل وملائكة النهار هذه الصلوات وينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على تعلق وجوب الصلاة بأول الوقت واستحباب التغليس بصلاة الفجر ولأن طول القراءة في هذا الصلاة مطلوب ولن يتم هذا المطلوب إلا إذا شرع في أدائه في أول الوقت وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيه أن القراءة في الصلاة ركن لأن العبادة إذا سميت بعض أجزائها دل على فرضية ذلك ويؤخذ من هذا مشروعية إضالة قراءة القراءة في صلاة الفجر لأنه خص الفجر بإضافة القراءة إليه والتخصيص بالذكر يدل على كونه أكمل من غيره وايضا لفضل القراءة فيها تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، لذا بين الفقهاء أن السنة أن تكون القراءة في صلاة الفجر أطول من القراءة في سائر الصلوات إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيها أن الوقت يعني شرط لصحة الصلاة. وانه سبب لوجوبها لان الله امر باقامتها لهذه الاوقات ولات من شروط صحه الصلاه العلم بدخول الوقت ولنتامل جمال دلالات كلمات القران فربنا جل جلاله يامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاه تامه ظاهرا وباطنا في اوقاتها لدلوك الشمس أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال فيدخل في ذلك صلاة الظهر والصلاة العصر إلى غسق الليل أي إلى ظلمته فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء وقرآن الفجر أي صلاة الفجر ونستفيد من ذلك أن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء يجمعان إلى لان الله جمع وقتهما جميعا وهكذا ينبغي على تفكر بالدلالات الآيات الآيات التاسع والسبعون ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فقم أيها الرسول وصل بعضا منهم لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شاشعا للناس مما هم فيه من اهوال يوم القيامة ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون وهذا مقام عظيم ينبغي على كل عبد أن يفقه معانيه وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل امرئ من هذه الأمة النصيب من ذلك فينبغي ان أن يأخذ من الليل قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك وتأمل لك أي هذه الزيادة يزيدها الإنسان ويعلم أن عمله له يقدمه لنفسه وتفسير الآية أي ومن بعض الليل قم من نومك فصل بالقرآن زيادة لك كما قال تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قال عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا أي افعل هذا الذي امرتك به فيبعثك ربك يوم القيامة شفيعا في أهل الموقف فيحمدك الأولون والاخرون ولذلك كلنا نحفظ حديث جابر الذي يرويه البخاري عن علي بن عيات عن شعيب بن حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيله وابعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة إذن على العبد أن لا يفرط في قيام الليل فقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة قال تعالى النبيه ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فجعل ربنا جزاءه على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعثه المقام المحمود وهو أعلى درجاته صلى الله عليه وسلم وهنا يعني نقف وقفات النهار والليل وفيهما من المعاني العظيمة وفي هذا النظم يعني كما بعدت من النوم الذي هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة فسيبعثك ربك من بعد الموت الأكبر مقاما محمودا عندك وعند جميع الناس وهذا التعديل عن فيه تفويل مسألة قيام الليل حتى لا يفرط الإنسان بقيام الليل حتى لا يفرط الإنسان بقيام الليل والإنسان حينما يحافظ على الصلاة ويؤدي الصلوات فهذا يعينه على تحمل أعباء الحياة وتكاليفها فالمؤمن عندما يقيم الصلاة فهو يتصل بالله سبحانه وتعالى ويستمد منه المعونة والقوة ولذا لما يقول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين فهو يطلب من الله الاستعانة في جميع الأمور في العبادات وفي غيرها إذن الصلاة تغذي روح المصلي بذكر الله وتشهد همته وتقوي عزيمته لأنها معراجه إلى الله لأن الصلاة معراج بالروح إلى الله تعالى ولذلك الصلاة فرضت فرضت ليلة الإسرائي والمعراج فالمؤمن يستمد القوة والعزيمة والرشد حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه يبدأ بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد ثم يخاطب ربه بكاف الحضور إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولذلك ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يعني فزع إلى الصلاة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه أعمال كبيرة وحمل يعني أكبر وأشد التكاليف حينما أمره الله تعالى برسالة الإسلام وهي رسالة إلى العالمين وإذا ربنا قال تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون للعالمين نذيرا إذا هذه الأمانة وهذه المسؤولية هي كبيرة جدا وربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وذاكر ما يحتاجه يحتاج أن يقوم الليل كان يحتاج أن يقوم الليل وكان يقوى على ذلك وكل مؤمن هو مطالب باداء هذه الرساله والقيام بحق الدعوه الى الله فكل انسان به حاجه الى قيام الليل وقراءه القران وتدبر معاني حتى ينال حتى ينال الانسان القوه التي تقويه على طاعه الله سبحانه وتعالى اذا هكذا امره ربنا 1080 وقل ربي ادخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل أيها الرسول رب اجعل مداخري ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوك وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أي قل يا محمد الخضاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الخضاب للجميع رب اجعل دخولي المدينة وكلما أدخل فيه من الأعمال مدخلا حسنا وفقني فيه لما ضابق واجع خروجي من مكة وكلما أخرج منه مخرجا حسنا مرضيا توفقني فيه توفقني فيه لطاعتك واجعل لي من لدنك سلطانا نصير أي واجعل لي يا رب من عندك حجة بينة وملكا وسلطة وغلبة تظهر بها ديني وتنصرني بها على من عاداني فهنا مدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله وهو دخول وخروج بالله ولله وفي الله وهكذا يبقى على السلام في كل شيء يجعل الإنسان أموره لله تعالى وهذا الدعاء من أنفع الدعاء للعبد لماذا؟ لأنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدقا وأخرج مخرج صدقا والذال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخر إذن على العبد أن يجتهد دواما أن يكون على الصدق مؤديا حق الله فما ذكر مضافا الصدق لشيء لكونه عظيما والذات أضيف إلى مدخل الصدق ومخرج الصدق في هذه الآية وقال رب يدخلني مدخل صدق وأخذني مخرج صدق وجاء أيضا قدم الصدق في سورة يونس الايه الثانية ولسان الصدق في سورة الشعراء الايه الرابعة الثمانين ومقعد الصدق في سورة القمر الايه الخامسة والخمسين إذن حقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وما كان به وله من الأقوال والاعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة فالإنسان يجعل نفسه في كل شيء لله تعالى وليتامل المرء أن الإنسان لا يستغني عن ولاية الله طرفة عين فقد اختير هذا الاسم المشتق مدخل مخرج من الفعل المتعدد للإشارة إلى أن المطلوب دخول وخروج ميسران من الله تعالى وواقعان ويبنح وذلك دعاء بكل دخول وخروج مباركين لتتم المناسبة بين المسؤول وبين الموعود به وهو المقام المحمود والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم لكن على كل أحد أن يسعى بالفوز والظفر في ذلك اليوم فمما يجعل الإنسان على الفوز والظفر أن يكون في كل دخول وفي كل خروج يقصد وجه الله مثل الواتساب حينما تدخل منه وتخرج منه أو أي موقع اجعل دخولك لله وخروجك في الله في كل شيء اجعل العمل لله تعالى ولا تفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى إذا هذه الآية الكريمة اجعل نفسك نصيبا وافرا منها كل يوم وفي كل مدخل وفي كل مخرج وقل ربي أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وتأمل معنى أي ادعو ربك فقل يا ربي أدخلني يا ربي أدخلني فيما هو صلاح وخير لي مدخل صدق وهو مدخل الهداية والرشد والتوفيق يعني اجعل دخولك إلى هذا الشيء فيه ثواب وخروجك منه فيه ثواب وأخرجني مما هو شر من الأقوال والأعمال مخرج صدق وهب لي من لدنك حجة ثابتة تنصرني بها على جميع من خالفني فإن الدليل الصحيح الثابت يعد من أعظم السلاح على الأعداء عند الجدال وعند الاختلاف وعند الدعوة وعند البيان يبغى على لسان يتعلم أمر هذا الدين ولذلك المقام المحمود من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله تعالى بها يوم القيامه لكن على كل أحد أن يسعى لتصحيح العمل دخولا وخروجا وأثناء العمل قبل العمل أثناء العمل بعد العمل لأجل أن يعتز بهذا العمل لأن العمل الصالح عز للإنسان في الدنيا والآخر فينبغي الإنسان أن لا يفرط في شيء في كل دخول وفي كل خروض وفي كل مكان وفي كل ساعة وفي كل لحظة يعني يجعل الإنسان الأمر لله تعالى ولذلك هذه الآية عامة المراد ادخاله عليه الصلاة والسلام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه فيكون عاما في جميع الموارد والمصادر يعني ينبغي على الإنسان أن يسعى لذلك دواما في كل شيء الآية الحادي والثمانون وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا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 كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقال سبحانه وتعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقال ربنا كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان حول البي ستون وثلاثمائة نصب جعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد إن الباطل كان ذهوقا إن الباطل ذاهب لا بقاء له عند مجيء الحق وتأمل ينبغي علينا أن نبث الحق حيث ما كنا الباطل لا ينتشر إلا إذا سكت أهل الحق وتامل وصف الباطل أنه زهوق فهذا وصف هذا وصف الباطل ولكنه قد يكون له صولى وروجان إذا لم يقابله الحق فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له خراك ولهذا لا يروج الباضل إلا في الأزمان والأمكن الخالية من العلم بآيات الله وبيناته ولذا علينا دواما أن نبث الآيات ومعانها وأن نبث السنة النبوية وأن نبث الاعتقاد الصحيح وتأمل في قوله زهوقا صفة مبالغة في إضمحلاله وعدم ثبوته في وقت الآية الثانية والثمانون وَنُنَزِّلُ من ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وننزل من القران ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك وما هو شفاء للابدان اذا رقيت به وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاك لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أي وننزل من القرآن ما هو شفاء لما في قلوب المؤمنين من الشبهات والشهوات وشفاء لما في أبدانه من الأمراض ورحمة للمؤمنين العاملين بما فيه يكون سبب نجاتهم من العذاب ودخولهم الجنة ونيل السعادة الأبدية ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أي ولا يزيد القرآن الظالمين أنفسهم بالكفر إلا هلاكا فلا يزيدهم سماع القرآن إلا بعدا عن الحق وتكذيبا وكفرا وذلك بسبب تكذيبهم بالقرآن وترفيهم العمل به فلا ينتفعون به لاعراضهم عنه فينبغى على الانسان ان يتزود من كتاب الله دوامه الآية الثالثة والثمانون وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمه مثل الصحة والغنى اعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا وإذا اصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي إذا أنعمنا على الإنسان بنعمة كرزق أو نصر أو صحة أو فرح أو نجاح أو فوز أو ظفر أعرض عن عبادة الله وشكره وأعرض عن ذكره وتدبر آياته وابتعد عن طاعة ربه فلن يمتث الأمر ولم يجتنب نهيه ربنا قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر المسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولذلك الإنسان عليه أن لا ينسى هذه الساعات الشديدة التي تمر في حياته ويدعو ربه ليستذكر إنعام الله عليه وليزداد تضرعا إلى ربه وربنا قال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ربنا أقول وإذا مسه الشر كان يأوسا أي وإذا أصاب الإنسان الضر كفقر أو مرض أو بؤس أو ذهاب صديق عزيز كان قانطا من الفرج بعد الشدة يائسا من رحمة ربه سبحانه وتعالى الآية الرابع والكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا قل أيها الرسول كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهدايه والضلال فربكم أعلم بمن هو اهدى طريقا إلى الحق قل كل يعمل على شاكلته أي قل يا محمد مخبرا الناس كل إنسان يعمل على أفقنيته وبحسب طريقته التي تليق به وتناسب أخلاقه وطبيعته ومذهبه وعادته التي أرفها فالكافر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي. والإعراض على المنعم والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبة المنعم بها ولا يتشاغل بالنعمة عن شكر المنعم وهنا انتبه احذر أن تتشاغل بالنعمة عن شكر المنعم إذن ربنا يقول قل كل يعمل على شاكلته وهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن اذا مطالبون بأن نؤدي الدعوة فنصبر الناس كل إنسان يعمل على وفق نيته وبحسب طريقته التي تليق به وتناسب أخلاقه وطريعته ومذهبه وعادته التي ألفها فحال الكافر أنه يعمل بما يشبه طريقته بالمقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم أما المؤمن فهو يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبة المنعم بها والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه يستحي المؤمن أن يعصي الله برعاله ومن خلال المؤمن أنه يراقب الله ويعظم الله ويجل الله سبحانه وتعالى قال فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله أي فربكم أيها الناس أعلم بالمؤمن والكافر منكم ومن هو اهدى طريقا الى الحق من غيره وسيجازي كل عامل بعمله الايه الخامسه والثمانون ويسالونك عن الضوح قل الضوح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا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 الروح من أمد ربي أي قل يا محمد لهم الروح من شأن ربي استأثر بعلمها فهو الذي خلقها ولا يعلم حقيقتها أحد غير الله وما أتيتم من العلم إلا قليلا أي وما اتاكم الله ايها الناس من العلم إلا شيئا قليلا مما يعلمه سبحانه الآت السادس والثمانون ولئن شئنا والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك ايها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به ثم لا تجد من ينصرك ويتولى ولا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أي اقسم يا محمد لئن أردنا لنزيلن القرآن الذي أوحيناه إليك من قلبك فلا يبقى منه شيء محفوظ في الصدور ولا مكتوب في السطور، فكما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي ثم لا تجد لك يا محمد ناصرا ينصرك فيمنعنا من إزالة القرآن من صدرك أو يقوم برده إليك بعد ذهابه عنك وهذا فيه إشارة إذا أن نعمة القرآن هي أعظم النعم وأن زوال القرآن من صدر الإنسان أو أن الإنسان لا يفقه القرآن أو ينزع عنه فقه القرآن هذا من أخطر شيء في هذه الدنيا وأن من أعظم النعم أن يمتلئ وقت الإنسان بالقرآن وخدمة القرآن من فوائد الآيات في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه وأنه ينبغ له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته علما يعني متضرعا إلى ربه فعل الإنسان أن يسأل الله الثبات على هذا الدين والاستقامة عليه والزياده فيه عند ظهور الحق يضمحل الباطل ولا يعد الباطل إلا في الأذن والأمكن التي يكسل فيها أهل الحق فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في نصرة الحق ومن ينصر الحق فإنما ينصر نفسه لأن الله ناصر دينه الشفاعة الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهال والأراء الفاسدة والانحراف السيء والمقاصد السيئة إذا القرآن هو شفاء شفاء من الشبهات وشفاء من الشهوات وشفاء من أمراض الكبر والغرور والعجب وفيه شفاء للأبدان وأنت حينما تقرأ فهذا النفس يذهب بالقراءة ويعود بالقراءة فاعلم أنها أنفاس مباركة تعود لك إلى بركه في الدنيا والآخر في الآيات ذي على أن المسؤول إلى سئل عن أمر ليس في مصلحة السائل فالاولى أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبي